في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من أنف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم, بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر